وهي ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة في موضوع الحساب اللهم ثبتنا عند الحساب يا رب العالمين النوع الثاني المن لا س ي ئ ة لهم فؤاظ اول من ينادى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل م ش ا و ف ه للحساب أ و ل من ينادى ليقم و الحمادون لله على كل حال اللي بيحمد ربنا في السراء والضراء والصابر في ا ل ب أ س وحين ا ل ب أ س وفي الضنك وفي ا ل س ع ة في ح ا ل ة من الحمد المستمر يلهج بحمد الله عز وجل سبحان الله سيدنا موسى يقول له يا رب كيف أ ش ك ر ك كيف أ ش ك ر ك يا رب وشكري لك نعمه تستوجب الشكر معنا يا رب أ ش ك ر ك إ ز ا ي فانا لو شكرتك هي في حد ذاتها د ي ن م ة ع اشكرك د أ عليها انك اضرتين ان أنا ايه أ ش ك ر ك قال يا موسى لقد شكرتني يا سلام شو, شو الدلال بين ا ل ك ل م ة وكلمه قل يا موسى أ ن ت شكرتني بالشكليه لربما أنا اشكرك انت ف أ و انت الحمد لله إيش الحمد لله أ س ا س ا تستوجب أ ن أ ح م د الله أ ن رزقني أ ن أ ح م د ه لان في نوع ثاني ما بيحمدش في نوع والعياذ بالله صغارا ً وكبارا ً رجالا ً و ن س ا ن لا ي ح م ل الله على أ ي حال ولا يقول الحمد لله إ ل ا بعد ل ل أ س ف بعدما يشتكي لك ا ل ش ك و ق و ل ل ه ولك ابن ه و احمد ربنا لا ليس هذا حمدا حمد ً لانك ي س ه ذ حمداً ليه؟ ل أ تشكو الذي يرحم إ ل ى الذي لا يرحم اذن توحدوه لا إله لا إلا الله إ الله عز وجل يقسمنا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ق س م ا ً ثلاث من لا ح س ن ة لهم على النار على طول من لا سيات لهم أ و ل ا منهم الحمادون لله على كل حال من كمان ا ل ا ر م ل ة التي مات زوجها وترك لها يتامى فربتها ف أ ح س ن ت التربيه تفعاء ا ل خ د ي ن ي ع ن ي هذيلة وشام الصفر ت ع ب ان ة متعبة من ت ب ا ل ر ي ة س ب ح ا ن ا ل ل ه م ن أنت ي ا أمة امر ل ل ه أنا ا أ ة ت ر ك ه ا زوجها و ت ر ك لها ي ت المسجد م فقعدت ع ي ه فربيتهم خ ل ه ا ا ل ر س و ل م ع ه خ ط والمسجد ة بخطوة شوف ع ظ ازاي ها؟ هذا و من ب ا ب ا ل م ا ج ع ل ل ن ا من م ح د ي ن و ا ج ع ل م ن الصابرين يا رب س ب ح ا ن ا ل ل ه م ن ت س ج د قال سيدنا الحبيب أ و ل مؤمن ي أ خ ذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب قال والرسول مش واخد بال ولا يك يا رسول الله عجبا و أ ي ن أ ب و بكر قال عجبا لكم أ ن ت م أ ت ر ي د و ن أ ن يقف أ ب و بكر لحساب ان ا ل م ل ا ئ ك ة قد زفته إ ل ى جنات عدن ي كبيرة يعني بيقال أن كمان أبو بكر إيه سبحان الله هو الذي يقال له يوم الزفة ساعة كمان كمان سبحان الله القيامة لأن له بكر بكر بقى أبو أبو أنت أن هو هو النار كنبيه وامعد على الصراخ كل لزم ا عد سبحانه. يا ابا بكر اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري سبحانه. سبحانه. سبقكم ابو بكر、ها. بصلاة سبقكم ما ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. الله ولكن ليه? وجل. بشيء يقين غريب في عند عز、وجل. عنده صله بالله لا يعلمها إ ل ا الله سبحان الله ولذلك الوضع في ا ل إ س ل ا م غريب وعجيب اللهم ارض ى عن أ ب ي بكر وارنا و ج ه ه يوم ا ل ق ي ا م ة واجعلنا من جيرانه في ا ل ج ن ة وجيران رسول ا ل ل وصحابته غر الميامين يا رب العالمين أمين ي امن رب إذن ا ل ح د و لله على كل حال ع و ب د يا ن ل أ رب م ل ة س ح ا الله اللي, اللي تركها الزوج وسبلها يتامة ن وبعدين يليهم الشهداء الشهداء من ي الشهيد من قاتل لتكون ك ل م ة الله هي العليا و ك ل م ة الذين كفروا ا ل س ف ل فهو شيء يعني واحد يقول له انت راح تحارب ليه عشان أ ر ض ا ل أ ر ض ط ب ل ودلك ا ل أ ر ض من غير ح ا ج ة تحارب يقول、له. لا ب ا ل س ل ا م ة بقى انت ب ا ل شهيد ا ن راح تحارب عشان ليه ع ش ا ن ا ل أ ر ض انت راح تحارب عشان انت مجند والذات اقول لاخواني و أ ب ن ا ئ ن ا من الضباط صفات المسلحة والجنود أ ن يحتسبوا ا ل م د ة بتاعت تجنيتهم أ و ل ر ف ت ه م ا ل ع س ك ر ي ة دي رباط في سبيل الله يعني الناس اللي على الحدود أ و في أ ي معكر من المعكرات لو نوى ان هذا رباط في سبيل الله رباط ف يكتب سبيل ي الله له من الحسنات ما لا يعلمه إ ل ا الله يعني يحول المهنه ة إلى إ ي إ ل ى ا ي بس مش في نقطة بقى مش أصدي يديه اللي بقى العسكر ل ف ويجعل س نزلوه نزلوهش نزلوهش أجازة ولا مزلوش. مزلوش والكلام ل و ما ا ا ع يتراه والبطاطين لسبيل لسبيل الشيطان ومزعيد لسبيل يتق والمهمات انت انت مرابط مرابط لنا الله نصاب هلا المرابط ده الله وقول لكن بعض من فمن عز ل الله واحد خايف ربنا يخاف ف من من ب ج الليالي اللي بيقومها في المعسكر إنما هي ايه رباط في سبيل الله طيب. مين كمان سبحان الله اللي هم م ل ه م ش ايه اللي م ل ه م ش س ي ئ ة وداخلين على ا ل ج ن ة على طول قالوا, قالوا ها السبعه ا ل ل ي هم ذكروا في الحديث الشريف ا ل ذ يوم ن هم في ي ظل العرش يوم لا ظل إ ل ا ظله مين يا رسول الله رسول ن و ع ي ن أ ق ع ل نعم ا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم امام عادل لان اهل ا ل ج ن ة ث ل ا ث ة امام مقسط متصدق موفق امام مقسط مقسط م ق ص د تعني ايه يعني قال لو فيه قاضي قاعد يحكم بالاثنين وتمنى في قلبه ان يكون الحق مع واحد معين لانه يتريح له ها؟ يعني قلبه مال لان المنتصر ب ق ى فلان ولكنه حكم بالحق بعد ذلك حكم بالحق بس هو ن و ى او يعني تمنى في داخله ان الحق بقى ايه مع فلان يجيء على الصراط وشقه مائل يوم القيامه ة ه ايه سهلة انت مثلا بقى ولا طعب نسأل الله, السلامة. نسال الله السلامه اللهم سلمنا يوم ا ل ق ي ا م ة وثبت أ ق د ا م ن ا على الصراط يوم تزل ا ل أ ق د ا م و أ ل ه م ن ا حجتنا ويقيننا اللهم أ ل ه م ن ا حجتنا يوم نقف بين يديك يا رب العالمين ك م امام ظن على الشعب الله أبي سبحان إ عادل ثاني واحد على طول ا ل و شاب ا ل نشا في ط ا ع ة الله لما تلاقي المسجد بفضل الله عز وجل الرؤوس كلها س و د ة اطمئن خيرا ل أ ن الناس ا ل ش ا ي ب ي ن دول الكبار ها دول البركه في كونها ده الواحد منهم سبحان الله احنا بنستحي منهم ل أ ن الله علمنا ها انه هو يستحي منهم فنبداوا ح ن بنستحي وجودهم في الدنيا وجلوتنا ف بركه ها لكن الامل بقت مين في الشباب الصالح عجب ربك من شاب ا لا ل ص ب و ت ه له شاب مالوش انحرافات شاب ن ش أ في ط ا ع ة الله عمل كده يضرب ب ي المثل س ي د ن ا علي رضي الله عنه ا بن ابي طالب لم ي س ج لصنم ن قط يجب الله وقال سيدنا ل العظيم الـ الـ سيدنا يوسف عليه وعلى ه سيدنا يوسف رب ي ن السجن ا ص ل ل ا ا و ل ا م شو س ي احب يوسف س كده? ب ا الله. قال ن ر الي س ت ج ن احقوا مما يدعونني اليه السجن احتله من ايه الشباب التقي الشباب الورع الشباب الذي ن ش أ في أ ح ض ا ن كتاب الله و س ن ة حبيبي صلى الله عليه و سلم هم د و ل ا ل أ م ل سبحان الله شاب ن ش أ في ط ا ع ة الله من ت ا ن ي يا رسول الله هل و رجل قلبهم ع ل ق بالمسجد حتى يعود إ ل ي ه إ ذ ا اعتاد الرجل المسجد فلا تشكو في صلاح ه المليت رجلي رايح و غير الجامع ه تشكوش ب أ ن ه صالح إ ن شاء الله بس يخلي باله أ ن ه اصبح مسؤول عن نصر الاسلام امام الناس لانه هو اصبح وجه الاسلام اصبح هو وجه من وجود إيه؟ لانه ا لو ل عمل غ ل ط ة لك شوف شو بتعثر بالفرص نصبين ازاي شو ب ك ش ي ن ازاي شو اللي بيصلوا على الشعوب م ن ا ف ق ي ن دايما ه ي ت ه م و ن ا كلنا بالايه ها سبحان الله لان من اقولك ل مثلا نفرض ان انت ج د ه الناس لقيتك اخر كده عليك ه ي ب ة الاسلام و ت ع ر ورحت وقت في ص ب و ر ت ا ت ع تذكره في المسرح ولا في السينما مثلا ا يعاقب ولا الله ويعافينا جميعا عارف اللي هما ب ت ع س ي ن ا نفسهم هم ا و... ولا يا لو ولحيتك وقيت كده كده شكلك كده ن انك يعني هم يتحولوا الى دعاه وهو عاظ يعظونك صح ولا لا عذا شيخ ر ب ن م كنا ا احنا بقى انت يا راجل تكرهم ي ت ق ن ت في المكان ينقلب الحال هم لا يعظوك ها فلما ن فضل الله على المؤمن ها لان الناس ب تبص ل ا هذه ا ل ق ص ة س ي ف و ق اوام حتى يبعث له الانسان المنحرف يعظه ايش بدر مكرم الله على المؤمن اذا واحد حتى ن ر ش في الدين ولعبه له اخي ما ت س ت لنا ي ح ن ا ايه انت رجعتك ت و ر ن ا ا ر ل ه ه ل اما الابد المفرجون يصلبني ب سبحان الله تبص لنفسك الله اصحيح ترجع في ثباتك يبين ان المسلم يعني م د ا م تعود تعودت قدماه المسجد فلا تشكر في صلاح اذا رايتم الرجل تعودت د م ا ه المسجد فلا تشكر سبحان الله ليه؟ أ ل ا إ ن من تطهر في بيته ثم توجه إ ل ى بيت مولاه ف إ ن الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أ ه ل الغريب عندما يعود إ ل ي ه م غريبهم قال ايه كمان قال ورجل تصدق بصدقه ف أ غ ف ا ه حتى لا تعلم شمال ما أ ن ف ق ت منه ب كلنا فيها عندنا أ ز م ا ت نفسيه عايزك عايز في السر شمالك ب تعرفش يمينك اديه ت د ايه من باب اولى صاحبك لكن لو برمك م ا ت ر يعني هم, هم مش باب كبير اوي ع ن ي اطلعت ك ب اوي ه ع ن ي ه هو مش كبير اوي أم. انا متين وخمسين جنيه بتنامش س أم اما يكونش نيه أم. تقول ايه حتى لا تعلم شمال لان لو طلعها ها؟ ويقصد بها ان تراه اليوم القيام انت طلعتكم سميد جنيه لله ل ك ربنا لا ما كانش نيه انت كان لفلان ت ع ل يا فلان تديه حاجه هدي ي ه هو عنده حاجه هدي امام عاد شاب مشى في ط ا ع ة الله رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إ ل ي ه رجل تصدق بصدقه ف أ خ ف ى حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يا عايزك خاليا دي في بنعدي بيعايز يقول يعني سلام أنا أصلنا الجامع البكاء صح لا أنا واحد يقول الله أخويا بيعايز مثلا على من محمد أو بعض تركز حجر صح أه؟ ذكر الله خالياً خالياً عيناه. وكان ا عمر ا ي سوائي. يستحف بن الخطاب من ك ث ر ة بكائه وخشته صنع صنعت الدموع تحت عينيه خطين ك ق ب ا ل النعل ا ل ز ا ئ ب ي ن عارف ي و ل و ن ا ة الرسول صلى الله ل ي ط ا ل أ د يقولون ا ط الرسول صلى ا ل ت ع ب ا ن ا ل م ه ب ان الرسول الله عز وجل، في ذلك يوسف الصديق عليه وسلم يقولون ان ل ر س و ل صلى ا ل ل ع ل ي ن ت ح ل ي د ن ا ع م ل ر س و ر ج ل د ع ت ه م رأة ذات م ن ص ب و ج م ا ل ف ق ا ل إ ن ي أ خ ا ف ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ش ب ا ب ق ا ل إ ي ه ا س ل م يقولون ان الرسول ص الله عليه وسلم يقولون ان ا ل ل ه ع ز و ج ل م ق و ل و ن و ل ه ف ي ذ ل ك ي و س ف ا ل ص د ي ق عليه ا ل س ل ا م س ب ح ا ن الله و ل ي ه وسلم ع ا د ل شاب نشا في ط ا ع ة الله رجل قلبه معلق المدح حتى يعود إ ل ي ه رجل تصدق بصدقه ف أ خ ف ا ه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ورجل ب ع د ي ن د ع ت ا م ر أ ه ذات منصب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين ورجلان ت ح ا ب في الله ا ج ت م ع عليه وتفرقا عليه ولعلنا نكون هؤلاء اللهم اجعلنا منهم يا رب ل أ ن الحق في الله ده هو ده اللي يمكن إ ن شاء الله يمكن ينجينا يوم القيامه ل أ ن هناك من ا ل أ ق و ا م أ ق و ا م تحافوا على غير ارحام بينهم يعني بتعرفش بتعرفش يمكن بتعرفش اسمه اسم ايه اسمه. لكن بتحبه احب ه ب ص ف وشه احب ا ع د معه ش و ي ة كلامه حلوه و ع د ت ه حلوه حتى غير ما تعرفه والارواح جنود م ج ن د ة ما تقارب منها اختلف, اختلف. س ب حتى ا الله ن ح ت ح ت ض و ن لو دخل مؤمن مجلسا فيه م ا ئ ة منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه قلبه كده ايه الارواح كده ت ت ا م ح مع بعضهم وراينا ابراهيم بن ادم لما راى عصفورا يسير و مع غراب قال دعلا جمع العصفورة بشكل حلو وبصوت جميل. مع غراب ده الله قلت سبحان الله وما زلنا نؤكد أ ن ا ل ن ا قدرنا ل ا خ ر ي مش حكايات لا انما ح ك احكاه ه برضو فيها ا ل ط و ل ه حرام واللي بيلعبها حرام ها؟ والوقت فيها حرام وسوف ي س أ ل ك رب العباد سبحانه وتعالى عنها ل أ ن ك ضيعت وقتك في شيء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم حرام ذكر يا الأعداء الناس بتوع الطولة الأعداء بتوع القهوة أعداء النادي اللي ما فيهاش داعي الأعداء يبقى دي دي كل جلسة ليس فيها ذكر لله عز وجل بتوع بتوع فيها عز وقال عليك يا ل سلام يا يما ق و م ج ل س و ا م ج ل س ا ل م ي ذ ك ر و ا الله فيك ه ف أ ن م ا ق ا م و ا على انجي ف ة ح ي معك يا مكروه او ه مكانوسك ا ل ا ن لا ت ف ي د ع ا ء ا ل ا س ت غ ف ا ر م ن المجلس لزم ا ت ق و ل ه و ت ق ر أ ص و ر ة ا لان ع عسى ان يكون هناك ح ص ل ل غ ة او ح ص ل كلام س م تخطيت به ايه فدول د ا ادب مع الله عزوجل لبقى ان قتمنا إ ل ى أ ق س ا م ث ل ا ث ة من لا ح س ن ة لهم أ خ ذ ت ه م التقطتهم أ ع ن ا ق من النار و ع ي ا ذ بالله و اناس لا س ي ئ ة لهم دخلوا ب فضل الله ا ل ج ن ة ا ل ل ه محشرنا في زمراتهم يا رب العالمين و أ غ ل ب أ ه ل الجمع أ غ ل ب أ ه ل المحشر أ غ ل ب من يحاسب من اختلطت حسناته بسيئاته د ه ا ل غ ا ل ب ي ة العظمى يا إ م ا الحسنات كثرت عن السيئات استدمير في حساب فسمعته يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا رعدما خلص يا رسول الله يا ر سمعتك و ل الله س تقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا و أ ن ت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر أ خ ذ ف س والسلام ا هذا يا حبيب الله قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة هذا هو مجرد العرض ه عليه هو م حبيب يعني بسعل على الله يعني أنا بسأل الله أن عن الحساب مجرد أنا أن ف عني الحساب م ج د ايه الله بين ده اسمه أن أقب ل ت ق ل ي ر ا ل ح ت ا ب اما من ناقشه الله الحتاب فقد الك يالا ربنا يأخذ معاه إيه؟ ضايع. الله. المسألة ليست ا ه د ربنا ا ا ل م ك ا مش لابا ل صعب ع ي ك م ا ل ل ولكن من الامال ل م من س أ ة ع ل م ي ة ان ننقل كما ننقل جاء ف ي الكتاب والسنة. معها ش كلام إيه؟ من ايه? ن سبحان د ي ي ا ا ت ل ل ف ا ل ل ه عز و ج ض ا غ ل الغالبية ب بقى ا ل ع ظ م اما ى يا واحد حسناته. كثرت يا إ م اما واحد سيئاته يا كفرت إ واحد ا س ت و ت حسناته وسيئاته كل الحاجات دي بالإيه؟ بالميزان ي ه ب ا ل طب يوم ا ل ق ي ا م ة و ع ج ر و ن ي كنا ندخل ح ل ق ة الميزان بجزء من الحساب ونرجع تاني نفرد ا ل ح ل ق ة للميزان خاصه بيها إ ن شاء الله هل هو ميزان واحد والله موازين هذه م ر ة ربنا بيقول ونضع و الموازين ا القصر يومنا في موازين ه ي وفي ايه برده ايه وفي ميزان الميزان اسم جنسي للموازين كلها لكن لكن الميزان يوم ا ل ق ي ا م ة واحد والقباني اللي واقف عليه اللي بيوزن جبريل عليه السلام يبقى في واحد بيوزن يكون مؤشر شكل الميزان ايه لونه كفته مع الله اعلم الله اعلم انت المهم ان في ايه ميزان توزن بيه الاعمال دي م س أ ل ة خارج حدود العقل لان الاعمال دي م ا د ي ة ولا م ع ن و ي ة اما ا ل م ع ن و ا ه ن ت ب ت و ز ن كيلو الفاكهه ماديه ة اما ا ل م ع ن و ي ة فتوزن ازاي يزنها رب العباد سبحانه الذي يقول للشيء يكون فيقوم ربنا قال على الكفار ايه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ل و ز ن هنا بقى وزن ا ل ف ك ه ة واللحوم ولا وزن الاعمال وزن يعني وزن معنويات ولا وزن ماديات ومعنوياه ا ز ا يبقى إيه شكل الميزان لونه بكيفيته ا لكن ل ل ه في ميزان حسي قدام الناس كلها هناك ميزان موضوع امام الناس جميعا توزن فيه الاعمال توضع بقى ايه حسناتك في ك ف ة وسيئاتك في ك ف ة قول الله ف ب الكلام ده انا خ د ت الكتاب بتاعي في ا ل ح ل ق ة اللي قبل اللي فاتت قلنا اللي وكل انسان إن الزمناه ايه طائره في ع ن ه ه ل ا الكتاب ده ق ل ن ا دي ا ل ش ه ا د ة ا ل أ س ا س ي ن اللي فيها مجموعه ة ا ي الدرجات اللي ن ج ح فيها ومجموع ة درجات المواد اللي ايه اللي فقط فيها اما الاعمال وتفاصيلها دي في السجلات اللي تحت العرش في الارشيف الرباني ده اللي بيدفع لكل واحد ايه من تحت العرش ت س ع ة وتسعين س ج ل ل كل سجل لمده سجل البصر بتتفرغ الاعمال دي اللي في الكتاب بتاعك ما لهذا الكتاب ل ا يغادر صغيره ولا كبيرتنا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا ي ظ م و ا ربك احد الا احصاء فكل م ح ص ة وسبحان الله فيفرغوا الملكه يروحوا واخذين الحسنات لوحدها اعطينها في الكفه اليمين والاعمال السيئه في ايه الكفه والعياذ بالله الشمال والله بقى من اراد الله به خيرا رجح جانب الايه؟ الحسنات يروح جبريل واخد ايه رافع ايد صاحب النزل نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع حسناتك في ا ل ك ف ة اليمنى وتوضع سيئاتك في ا ل ك ف ة اليسرى فنخت الحساب ازاي بقى والله اعلم اول شيء ا ل ح س ن ة الاولى مثلا العناوين ا ل خ م س ة العناوين ا ل خ م س ة اللي ن ت ح س ب عليها هي ا ل أ و ا م ر النواهي الذكر الشكر النعم المجموعه ا المواد اللي نمتحن فيها اللي ن ت ح س ب عليها ا ل أ و ا م ر النواهي الذكر الشكر النعم فتعالى لجانب ا ل أ و ا م ر ربنا أ م ر بكذا مثلا ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد هذا امر العبد عمل ب ي لاي عمل ه قد قبلناها منه فيسجد العبد ب يسجد ايه تجد شكرا ان ربنا قبل منه لايه حتى لما هو ممكن ايه او كان ب يروح ا ل ج ا م ع ة عشان الناس يشوف يردها عليه طيب الامر ا ل ت ا ن ي ا ل ص ل ا ة ا لوقتها هلا والله يعني ا ل ح ق ي ق ة انا كنت رجل ا اعمال وزي ي ي ع ن ما ت ع ر ف ي ن رجال الاعمال الكلام اللي ب ي ف ض ب و ا المجال ا ل س ه ي هناك وفيش فضل م ج ا مجال ايش ا غ ل ك يجي الـ الـ الـ الـ الواحد من الحكاه ما بيصليش انت ايش اغرق على الصلاه ر الله الله ا م الله س ا م بيش س الله الله الله الله ا ا و الله وانت تعال يا راجل كنت ص ح ا ب ص ا ح ب ملايين وليام و... ف... مع حبيبك ق ر و ن يا رب انت ك الاسس ترك لا اله الا الله مست... انا صعب اوي طب وانت الله يبالي ى ت ج ا ر ا ت ا ل واصعب تعال ا ده مع ب ن خ ف ح ب يا ب ك ن ب سبحان الله ا ل ه و ي ة يا صغار يا رب هذه جانب الاوام لسه في ا ل ص ل ا ة فالصلاه ن ا ق ة مش ناقه ان في ظهر عليه و ع ط ا لا الظهر نفسه ناقه لا اكملوا لعبدي الا من عبد لا لا له من تطوع الناس يقول لك اه ا ص ب و ا يكملون ا ل ا ر لا مش الفرائض اللي انت سنة فكر ما لك لا ت ك م ل ا ل ف ر ا ئ ض التي ا ن تتهاه عشرين ما اصليش فكر لا ك ان الله لا يقبل فرضا لن يقبل ا ل ن ا ف ل ة حتى تؤدى ا ل ف ر ي ض ة لما ص ل ي لما اعمل م ئ ة الف عمره هل يسقط عني هذا الحج لا. لازم احد نفس ا ل ق ض ي ة لو صليت م ئ ة الف ركعه و ذ ل ك ايه اقول لك مع محظتك زي ما يوم م قلنا ل ج على ة ع أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة لوقتها وصلاه ا ل ج م ا ع ة في المسجد ا و ع تنسى ركعتين في جوف الليل ليه ل ان شاء الله من الذين يخرجون من القبور إ ل ى باب ا ل ج ن ة إ ن شاء الله أ ه ل قيام الليل اللي ا ل لم ي يشغلتهم ش برضو ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله ربنا مدحهم في كتابه العزيز لا ت ل ه ي م تجارته ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار سبحان الله سبحان الله مقلب القلوب ربنا يثبت قلوبنا على دينك ع ل ى الجانب الزكاه ت ا لا الله يا ك ا سبحان ا ل ل هل س أ و ا برضو عملك ن عن ايه عن يا ولا لا ص طيب سبحان و د ا ل ع د ك ا الله ت ت ا ق ساله ج د حتى عن ب ب د ي ايه و عن رب والناس ك ل ه ا بص ع ل يا ه وعارفة ان ده فلان ده ا ب ن فلان يعني اللهم لا تفضحنا على رؤوس ا ل ا ش ه ا د يا رب العالمين سبحان الله سبحان الله يبتلي إيه حتى ل ايه س ي ئ ة غ ف ر م ا هلا يروح ساجد برضو ايه شكرا لله والملائكه عجبت لهذا العبد اماله من س ي ئ ة يا سلام دبل ربنا ايه كرمهم كرم اللهم اكرمنا بكرمك يا رب ها شكرا للعباد بصوا عليه في جانب الخيربه الى جانب ا ل أ و ا م الشاهدين ت ا ل ص ل ا ة ا ل ز ك ا ة الصيام、ها. وبالذات تقول الست بتاعها لما تولد وقبل ان ينقطع الدم بعد الولاد تزيد ع اربعين الصوم ع ن ا د و ا بعد واحد. بعد الولاده انقطعت بعد يومين بعد ثلاثة ب عشره د ع بعد عشرين اربعين يوم ده ل ي د الحد الاقصر الحد الاقصر ي ه ا ا ل ايبقى هي لازم إيه و بعدين الحج ايه كمان الاوامر الاوامر ك ث ي ر ة كذا و كذا و كذا وجدوه كامل في الاوامر يدخلوا على الايه جانب عنوان ا ل التاني. ا ا ن ي ل م ا د ة ا ل ث ا ن ي ة النواهي من هي نهانا عن ايه؟ نهان عن الظلم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا ي ه واعطيتم حج ا سبحان الله يبقى أ و ل حاجه إيه؟ من النهي, الظلم. النهي عن ا ل ف و ا ح ش ما ظهر منها وما بطن النهي عن شرب المسكرات والمخدرات النهي عن التبذير في المال الذي جعل الله لك فيه قيامه النهي عن سبحان الله ا ل إ س ا ء ة إ ل ى مسلم من قريب أ و من بعيد النهي عن تضييع فرائض الله عز وجل النهي عن ا ل س خ ر ي ة بالمسلمين النهي عن ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة النهي عن ش ه ا د ة الزور لا يعني المحلل والمحلل له كل هذه المنهيات عد فيها يعني ف إ ن ت ن ج منها ف ن ج من ذي ع ظ ي م ة و إ ل ا ف إ ن ي أ ظ ن ك أو ما إ خ ا ل ك ناجيها خلص جانب المنهيات تعال لجانب الذكر المسألة دائرة واحد, واحد. قال يا عالى ابن صالب إزاي كيف يحاسبهم على كثرة عددهم؟ كما يرزقهم على كثرة عددهم؟ تزعلان كل له على هل على لإيه عدبهم يرزقهم عدبهم أبي كثرة بقى طب يعني كيف كثرة وحد لقد ل نعمت بهذا ت ع الجانب ل الزكي ر رب ق ولكن ذ ر و يجب ذ ك ك ر ان ك ر يكون ر م ا ل ل ه ن نسي ا ل ل الله. ه نسيه سبحان فإذا جانب الزكاه ر ي ا و ا ل ت و ك ل يجب ان ي ق و ل ك ختام الصلاة م ن هناك م جانب م م الصلاة ت الزكاه م ا ل ص لكن ليس من تمام ا ل ص ل ا ة لان الصلاه قد تمت لازم تاخذ الصلاه بلاش الجمله دي يبقى جانب, جانب الذكر سبحان الله وقلنا ومازلت اكرر لو طلبت في فرشتك بالليل اول ما ي ا ل ك اذكر الله لماذا الملائكه عادة تكتب لك حسنات ما تضيعش وقت بلاش الوقت ا ل ل ي ا ض ي ع لانك وقت روحك وتقعد ستطعك ليه؟ اليضية. على ل ل ي ي ا دم ف ز م س السبحة ا ن تنصب بكاش. ليه؟ او علي لا تستطيع أن تنصب على من يعلم السر ة واخفى ذ ة ما جعل الله من الله لواجه جعل قلبين اذا هذا جانب الذكر يد واحد يكون ايه ذاكر لله على كل حال وبعدين جانب الشكر اشكر ربنا على ايه وعلى ايه وعلى ايه وعلى ا د ا ا نعمة الله لا تحصوها. وعنين الخامسة ايه ل النعم نعمة الاسلام ا نعمة عملت ف نعمة、التوحيد. نعمة نعمة نعمة السكن نعمة、الزوجة. نعمة الأولاد. نعمة المال. كل دي نعم ماذا صنعت الامام المال ماذا الصحة الزوجة التوحيد الاولاد فيها كل هل استخدمتها دي في معصيانك لله واستخدمتها في ط ا ع ة الله ها? ولا تاخذ فلوس حرام و ت ق و له ت ص د ق بيها لا من يتصدق بالمال الحرام كمن ي غ ت ل الثوب النجس بالذوق ماينفعش يبقى اذن الخمس عناوين ا ل ا س ا س ي ة بتاعت الحساب يبقى الاوامر النوان الذكر الشكر جانب النعم وبعدين تعال بقى خلص الحساب بتاعك ر ج ح ت ا ل ك ف ة او خفه اللهم اجعلها من الراجحات يا رب ينادي هنا جبريل لقد سعد فلان ابن فلان س ع ا د ة لن يشقى بعدها ابدا تخيل فرحتك انت ب ا ل س ع ا د ة في الوقت ده عن سعادتك في الدنيا اللي كنت ب ت ر ا ء ي المخلوقين باعمالك عامل روحك ك أ ن ك راجل وقور وراجل محترم وراجل قوام ل ل ل ي ل وصوام ل ل ن ه ا ر وراجل ماشي مع اهل العلم وراجل ماشي مع الصالحين وراجل متصدق وراجل حلال لمشاكل المسلمين وحبك ذهنك هذا ا ل أ ل م الكبير عشان إ ي ه تبغي الناس لكن لا شو ب ق ى ا ل س ع ا د ة والناس كلها بتغبطك يوم ا ل ق ي ا م ة وانت معدي والصوم كده إيه؟ وترفع ت ك ايه ب ب ك ك ها ا أمقرأه ت ة حتابية إني ظننت أني ملاقن وظننت يعني لا د إني、أيقن. انا كنت موقن ان انا ايه قير اليوم ده فكنت مستعد له ع د د ت نفسي ليوم الامتحان فربنا ا ك ر م ن اني ظننت اني ملاقم ح س ا ب ي ة فهو ايه في ع ي ش ة راضيه ا ل ع ي ش ة نفسها ر ا ض ي ة اما اللي عايش فيه بقى هيك ا ل ع ي ش ة نفسها ر ا ض ي ة فما بالك بمن يعيش فيها اطبعت ا ل ع ي ش ة ر ا ض ي ة هناك ليه؟ لان ي هناك باه نشوف العجب في ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله رب العالمين جعلنا من اهلها يا رب في الحلقات ب ت ا ع ا ل ج ن ة ان شاء الله نختم ب ن بها فيها ل ع ج ب العجب لا الم ولا تعب ولا, ولا كبد ولا اكتئاب ولا م ن ي ة ولا بصاق ولا مخاف ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا و ل ا د ة ولا تعب ولا مدارس ولا ارق ولا مشاكل ولا حكام ولا مفيش كلام تقول بالعكس يقول الله عز وجل طوب ل ل ج ن ة طوب لك م ن ز ل الملوك ها الغلبان ا اللي, اللي, اللي مش لا ي أ ك ل يبقى في ا ل ج ن ة ايه يسمى ايه ملك ملك. عند ملك الملوك سبحانه ها لان ربنا ي م ل ك ه ه الحمد ا لله الذي اورثنا الارض تتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشا حتى يقول المولى عز وجل في ا ل ج ن ة يا عبادي اني رضيت عنكم فهل رضيتم عني يا الله يا, الله يا, كرمك يا اكرم ل ل ه يا ك ي الاكرمين اكرم سبحان الله ي ب اذا م س أ ل ة هذا السعداد و م س أ ل ة حديث الدار ا ل ا خ ر ة يعني بتشجع هذا الاستعداد للقاء الله عز وجل اذا نادى هذا المنادي جبريل سعد فلان س ع ا د ة رفع كتابه انطلق الى اهله م س ر و ر ة لانه قالوا اننا كنا قبلوا في اهلنا, مش كنا في أهلنا إيه؟ مشفقين المشفقين يعني ايه خ ا ي ف ي ن خايفين من اين في الدنيا من عذاب الله في الاخره ة القيامة فجاء ربنا يوم م من、العذاب. اما ا ل ل ي امن في الدنيا بقى بقول ها استاذ الكلام اللي الجامعة ده واحد لك في يعني ده صافك انت ب ح ويخوفكم عشان يجيبوا رجلكم يا عم ربك العبور رحيم يا عم سبحان الله قل له يا سيد انت ميز بس انت ميز أ و ا م ر الله ويقولنا بيلفولنا كلام من عندهم ده ا ل ق ض ي ة أ و ا م ر ونواه أ و ا م ر ونواه بل مساله مساله تمييز بلاش يا سيد العلم العلماء افتح انت ل و ص ح ف وقف ذا اين القارئ ب ي ص ل بالناس غلط فخر علي مستقف من تحتهم رجل بعد ما خلص ألو سيد الشيء. مش حافظ آه لكن متى يسرق يعني طب السقف يقر من تحت السقف ويسرق ق فمثال م س ز بلاش بلاش العلم العلماء بلاش علم العلماء د ر و بلاش كتب سبحان كتاب لا خليك الله الله انت ايه سبحان الله. ف ف ف ف ف افتح و ق أ ما ا فيه ر أ جوز ا ع من كده خليك التكوير الحق الواقع ل في في في في ا ا فوق ط ا ر ر تعمى ح ه و د يدلك تتأول الصورة افتح تفسير اي ماشي ومغير وقرأ قلبك النواهي تنيه ص ا د ق ة على ا ل ه د ا ي ة الى الله عز وجل اللهم ا د ي ن ا فيمن هديت يا رب العالمين العكس ب ق الاوامر النواهي الذكر الشكر جانب النعم وجد مقصرا حتى ش و ي ة الحسنات اللي طلعت س ل ي م ة طلعوا اصحاب ا ل ح ف و ق اخذوها ش و ي ة الحسنات اللي سلمت من الرياء ومن ا ل م ن ظ ر ة ومن النفاق و سبحان الله الحسنات طلعت س ل ي م ة س ل ي م ة لها ص ح ا ب ا ل ح ف و ق ايه أ ط ف ا ل ا ل م ظ ا ل ب اللي انت أ ك ل ت حقهم ها؟ واغتبتهم ها؟ حتى قال اهل العلم لو علم المغتاب ما يؤخذ منه من الثواب لكان حريا أ ن يغتاب أ ب و ي ه مش فاهم انت بتوحد الله لا إ ل ه إ ل ا الله يعني بيقول لو هو بقى عمل ان هو ه ب يوزع بالحسنات أ ح ن الناس عليه واقرب الناس ب ه مين ابوه وامو لو هو عليهم بقى يعني عمى خير كان يغتبهم هو、بقى. لو ك الغيبه ن ا كويسه بلاجب يعني غ ب م المغتاب ل ل انتاب ا توح لمين فهو اخر اهل الجنه دخولا وان مات المغتاب ولم يتب فهو اول اهل النار دخولا يعني المغتاب اللي تاب اخر واحد يخش الجنه والمغتابر اللي لا تخش النار والعياذ بالله يا رب العالمين نسال الله السلامه يا لنا ي قوت ب ي ه ا ولكم م ادري ما ليتها ا القاضية ن ت ي و وللمسلمين د ي ا ا واحد ي ا ا ح ر لتوبية ولكن الفلوس الفلوس يجب ان ما يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ي ل و ن هذا المكان الذي يجب ان ل ك و ن هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي ا يجب ان ي ك و هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب د ن يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ل و ن هذا ا ل م ك ا ثم الجحيم صلوه ا ح ر و ه في النار、أنا. ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قالوا وما ا ل س ل س ل ة هذه يا رسول الله ايه السلسله لسبعين ذراعي قال لو وضعت منها ح ل ق ة على جبل احد لذاب من ساعتها ل ل ه كل الناس عايشه تاكل في بعضها ا ل ل ي ب يصلي ب ي ص ل ي و ا ل ل ي ب ي أ ك ل حرام بكل ي أ حرام و ا ل ل ي بطلع ي مراته ا ر ي ا ن ا يطلع ح ر ي ا ن ا و ا ل ل ي بناته راحين ي الجمع ا ة بنطلون ا ويلت ل ي أ د ب و م ص خ ر ة س ب ح ا ن ديالس برضو مازالت الـ الـ الـ الـ يعني سوء الادب مع الله يستمر معنا ل ا ا ل ع ك س انك ل ب ا ل أ م ث ل ة تراجع الحسابات تعاد ليه؟ لانه ي ه ل سوف اقف في يوم لا ي ن ف ع ف ي ه ماله ولبن ه ا لخلف ل ي سيدنا عزولات لا ازالك عمره س ي ن ا مزال ر ا شهره سيدنا ا ب ر و ه ي م انا مارد اسماعيل نفسي نفسي كلنا نقول نفسي نفسي ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الامم باس يحسب الامم اول امه امه نوح يؤتى بنوح يا نوح هل بلغت نعم يا رب بلغت قومك يا نوح نعم يا رب بلغتم يا قوم نوح هل بلغكم فبين مصدق ومكذب الشواء ل يقول آمنوا بيه لك بلغنا وقالوا ش ايه ما بلغنا يا نوح ان قوما يقولون ما بلغتهم مع ك ن ربنا هو خ لكي ا ا ص هو ل ح م ا ل خ ب يلزم ر هو ا ع عشان ل الخبير لكن ل ي ي م الحجه ة ل إ ي لعباده يا لي قوما يا نوح امعك من يشهد ايها ر ب م محمد وامته تعالى يا محمد ف ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ نوح قومه ف ي ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ارسلنا نوحا إ ل ى قومه الى آ خ ر ا ل آ ي ا ت حتى قال اهل العلم حتى إ ن المسلمين يسمعون صوت النبي ك أ ن ه م ما سمعوا ا ل ق ر آ ن من قبل、آه. ربنا يسمع المؤمن سعيد ه صوت الحبيب المصطفى بالشكل ده سيدنا محمد ش د وانتم يا اصحاب محمد نعم يا ربنا لقد بلغهم وما الذي أ ع ل م ك م هم ايه قال كيف تشهد علينا من لم يرنا ازاي ناس مش عايشين معانا ازاي يشهدوا علينا يقول الله عز وجل نعم كيف تشهدون عليهم و أ ن ت م ما ر أ ي ت م و ن برضو عشان يلزم الحجه اقول لوحده و ا لنخرص اقل الاخراص حصل لا يديك الاعذار ك ا م ل ة الاعذار ك ا م ل ة سبحان الله يا ربنا قرانا كتابك وتلاه علينا رسولك وعلمنا ان ما فيه صدق وحق وقرانا فيه ان نوحا بلغ قومه قال صدق محمد وصدق اصحاب محمد ها من كان ابراهيم تعال يا ب ر ا ه ي م نفس ا ل ق ض ي ة موسى عيسى كله سبحان الله وبعدين وبعدين سبحان الله ينادى على جبريل واحدة يا ملكان. يسأل اللي يأتي. ف ا ص ط د ركبتاه يكاد ان يقع ف ر ط ا وخوفا من الله عز تعالى يا علي جبريل هل بلغت محمدا نعم يا رب يا محمد نعم يا رب العباد يزهم جبريل أنه بلغت. نعم يا ز ه م جبريل ن ه بلغت عباد م يا ر يا هل بلغت قالوا نعم يا ربنا قد بلغنا سبحان الله. صدقتم يا أمة محمد نعم صدقتم سبحان محمد قد يا سبحان امة الله سؤال الامم أ م م يوم ت ن كل أ ة بقي ش شهيدا شهيد شهيد يشهد ه هؤلاء منها إيه كلها الله عليه وده ي يطلع يجي سيدنا الحبيب يشهد علي إيه؟ علينا د وجئنا وعلى الأمم كلها صلى الله عليه وسلم الأمم ا بك كل على على صلى ل أمة م ا المحمود م و م القيامة مسألة الجزئية البقية اللي ا ل ش في ا شاء الله ا ا ع إن ل ل رب م ن بقية في الحساب ن ق ط ة قبل أ ن ننهي الدرس إ ن شاء الله الله عز وجل في م س أ ل ة الحساب يقول في ا ل ز ل ز ل ة فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا ي ر ى ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا ي ر ى تعال انت شوف الدنيا ر ا ع ي ة غنم يخطف الذئب رضيعها قبلها بلحظات معها رغيف عيش اخر ل ق م ة فيه حطت, في حطت في دومه فيه في ث م ن ه فيا بدل الله راح تجلى ع ا ل ل ق م ة لحظت وجاء الذئب فخطف ابنها اسرعت خلفه يا ذئب ابني يا ذئب ابني يا جبريل خلص ابنها من فم الذئب واعده الى امه وقل لها ل ق م ة بلقمه ة بش خير, خير, خير ي ا ا ل ل ي خ ا ي ف ي ن ان يتركوا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا خافوا عليهم الرصيد و ا ل ت أ م ي ن الحقيقي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لازم تتق الله وتقول كلام صح أم ربنا يقلفوك ل في ا ل ذ ر ي ة من بعده سبحان ا ل ل يبقى الزرة ربنا عليه. مثقال. مثقال سبحان ن ا عليه الله مثقال الزرة دي حاجة يعني يقول يوم القيامة من, النار من, كان في قلبه مثقال ذرة من, من من, من, من, من, من, من إيمان. مثقال من امام مثقال يقول قلبه الزرة حاجة اذلك اخرجوا النار كان ذرة ذرة دي يعني في هاي يعني ش وزن ا ل الزره م ج ر ة و ن ب ن ا يزن بالميزان يوم القيامه ة ربنا ي ز م بالزره ت ا بقى البصة والضحكة والسخرية ا والقياد والقعود والجلود والحركة كلها ب مسائل يجب ان يراعي العبد فيها ربه لان الله سوف ي س أ ل ن ا على صغير الامر او كبيره هذه ح ل ق ة من الحلقات ا ل ص ع ب ة جدا على النفس و ا ل م ر ع ب ة جدا و ا ل م خ ي ف ة ولكن هذه يعني ا م ا ن ة العلم يجب ان تقتضي ان ننقلها اليكم كن بارك فيكم دعاكم عليكم ونبتقي ان ونلتنسونا الله خيرا الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله صالح والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة وبركاته أحمد الله رب احمد حمد من العالمين عباده、الشاكرين. الذاكرين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 ن س أ ل الله عز وجل في ب د ا ي ة حلقتنا هذه ان يجعلها ق ا ل ص ة لوجه الكريم وان ي ت ق ل بها موازيننا يوم ا ل ق ي ا م ة اللهم لا تدع لنا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يفترته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا طالبا إ ل ا نجحته ولا صدرا ضيقا إ ل ا شرحته ولا شيطانا إ ل ا طردته ولا مظلوما إ ل ا نصرته ولا ظالما إ ل ا هديته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا مسافرا إ ل ا ظالما سالما ل أ ه ل ه إ ل ا وقد رددته اللهم ارزقنا يا مولانا قبل الموت ت و ب ة و ه د ا ي ة و ل ح ظ ة الموت روحا و ر ا ح ة وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله ا ج ع ل <سؤال> ن <i> ا من الذين <سؤال> يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم ت ز ل الاقدام اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اتقنا من حوض الكوثر شربه لا نظهر بعدها ابدا اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم ا ش ر م ا تحت ل و ا ء وجعلنا من الذين يريدون حوضه اللهم ا د ع ن ا بنظر ا ل الى وشك الكريم بدون س ا ب ق ة عذاب يا اكرم الاكرمين واخر دعوه م ا ن الحمد لله رب العالمين و ص ل الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا ا ل ع ه في حلقتين سابقتين تحدثنا عن موضوع الحساب وتبقى لكم في ذمه ح ل ق ة ث ا ل ث ة عن الحساب و ي تخص الميزان ح ل ق ة م ن ف ر د ة ان شاء الله يعني ن س أ ل الله التيسير و ن س أ ل الله ان يعلمنا ما جهلنا وان يذكرنا ما نسينا وان يجعلنا واياكم من الذين يكونوا علمهم ح ج ة لهم لا ح ج ة عليهم يوم ا ل ق ي ا م ة ر أ ي ن ا في ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة والتي قبلها ان العباد قد نشروا امام رب العباد سبحانه لا وزير ف ي ر ش ه ولا حاجب فيوته ولا انسان يدافع عن انسان حتى ر أ ي ن ا كيف يفر المرء او الانسان من ابنه ومن أ ب ي ه ومن أ م ه ومن عشيرته وهنا لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم اللهم اجعل قلوبنا س ل ي م ة عندك يا رب العالمين والله عز وجل جعل في ا ل أ م ر رغم صعوبته في الدنيا قواعد يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يبنيها فينجو يوم القيامه اللهم اجعلنا واياكم من الناجين في الحديث الذي رواه ه الإمام مسلم والامام الترمذي هذا الحديث فيه سبعه عشر منظر كل و ا ح د ة من السبعه عشر لعلها ان تسد بابا من ابواب العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة وهذه السبعه عشر ا ل ل ي رويت في الحديث هي المنجيات ا ل و ح ي د ة من هول يوم ا ل ق ي ا م ة اللهم نجنا يا رب قال عبد الرحمن رضي الله عنه بن ابي س م ر ة كنا في المسجد في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع علينا عليه الصلاه والسلام فقال اني ر أ ي ت ا ل ل ي ل ة عجبا ورؤيا النبي حق يعني ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم عباره عن واقع ها? وحي يوحى ما يراه النبي لا كما نراه نحن يعني ا ل ح ا ج ة اللي احنا نشوفها في الرؤيا ة ه مش زي اللي يشوفها سيدنا الحبيب لا اذا ر أ ى فهذا وحي في ل ي ل ة اول يوم في احد قال ر أ ي ت عجبا ما خيرا يا رسول الله وهذه هي ا ل س ن ة في ان قصت عليك رؤيا تقول خيرا ان شاء الله وكان الحبيب يقول خيرا ان شاء الله خيرا تلقاه وشرا تلقاه خيرا لنا وشرا ل أ ع د ا ئ ن ا والحمد لله رب العالمين هذه ا ل س ن ة في ردك على من ر أ ى رؤيا يريد ان يقصها عليك قال ر أ ي ت ان بقرا تذبح و ر أ ي ت سلمه في سيفي و ر أ ي ت ك أ ن ي أ د خ ل ت يدي في درع ح ص ي ن ة ر ؤ ي ة ه ا كم ج ل ت ثلاث أ ج ز ا ء شوف بقر بتذبح ر أ ي ت س ل م ة كف في السيف بتاعه صلى الله عليه وسلم ر أ ى أ ن أ د خ ل يده في درع ح ص ي ن ة قال أ ب و بكر أ ت أ ذ ن لي في تفسيرها يا رسول الله ممكن أ ف ك ر قال فسر يا أ ب و بكر قال أ م ا ا ل ب ق ر التي تذبح ف إ ن م ا بعض من صحابتك سوف ي تشهدون في هذه ا ل م ع ر ك ة و س ل م ة في سيفك ف إ ن م ا رجل من آ ل بيتك عزيز لديك يقتل ت ش ه د و أ م ا وضعك يدك في درع ح ص ي ن ة فعودتك إ ل ى ا ل م د ي ن ة سالما غانما فتبسم الحبيب وقال يا أ ب ا بكر هكذا نزل علي جبريل بتاويلها جبريل فاول زمنت ا ايه زمنت ا اولت كده وقلت زمنت ا الال زي ما قلت وفسر كما فسرت رضي الله ع ل ي ه فلما ط ر ع عليهم في يوم من الايام يقول اني ر أ ي ت ا ل ل ي ل ة عجبا خيرا يا رسول الله قال ر أ ي ت كان ا ل ق ي ا م ة قد قامت ا ل ق ي ا م ة قد قامت ب ا ل ن س ب ة لسيدنا الحبيب الله يرى س ل م يبا هو صور ح ق ي ق ي ة ليس للشيطان ان يمثله لها لان يعني كل, ابن آدم كل بني ادم له شيطان. في كل واحد من طلب عليه إيه؟ شيطان قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان اعانني الله عليه فاسلم مش اسلم اي نطق ب ا ل ش ه ا د ة لان الشيطان م ا ي س ت ا م ش قال آية اسلم هنا فتاويلها فاسلم انا من شره فلا يامرني الا بخير و ا ل م ر ة اللي ح ب يشوش يعني يعمل يعني ي على الحبيب ويلبث على الحبيب صلاته صلى الله عليه وسلم قال جاءني الشيطان ا ل ل ي ل ة اراد ان يشوش او يلبث علي صلاته اما الشيطان اعمى فبتجي الواحد ذا حالاتي و ا ح د ذ الغلابه ا يسوع اسد ا بن الفرات اما تيجي ل ل م ع ص و م صلى الله عليه وسلم الشيطان ص ح ي ما بيفهمش فما كان منه الا ان اخذ بخناقه سيدنا الحبيب اخذ ب خ ن ا ق الشيطان فسال لعابه على يده قال فاردت ان اربطه ب س ا ر ي ة من سوار المسجد لكي يلعب به صبيان ا ل م د ي ن ة عند الصباح يعمل خصيطة يجيب الشيطان ويربطه. معجزة. كده لولا ان تذكرت د ع و ة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي فابيت أ ن اتعدى على دعوه ة اخي سليمان. سلام يا ادبك يا رسول ل ل اخي د ادب بعد كده. كده ب يحبيه تربطه يلعبه بيه ما ما العمود عشان العالي الصف. فيش في دعوة فذكرت سليمان يا اديني ياخده بتاعتني يا سليمان ايه? ما الملك. والشياطين رب بعد بناء حدش كده من ضمن سبحان ملك. وغوام. كل الله. ايه? و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ط ف ا ل وكان ت ي د ن ا سليمان يقول يا رب قد اسيطر عليهم ازاي احنا ن د ي ك ك ل م ة السر من يعصيك في أ م ر اي شيطان ي ب ل ع ب بدينه ولفاء لها مش تنفذ قل له احترق يحترق اتايد كده مكانك يقيد مكانه سبحان الله واعملوا ال داوود شكاك وقليل من عبادي الشكور اللهم احشرنا في ز م ر ة الشاكرين ر أ ي ت ا ل ق ي ا م ة قد قامت او ك أ ن ا ل ق ي ا م ة قامت شك الراوي يعني الراوي اللي بيروي عن د سيدنا عبد الرحمن بن ابي ث م ر ة شك في الايه في ر و ا ي ة ك أ ن شوف شوف الحديث بالنص ها هي هو ها? الرواة? ما سابوش حاجة. كأن القيامة, قد قامت. أو رأيت القيامة قامت. او القيامة قامت. رأيت رأيت روايت ايه? فرأيت وكلاهما رجلا كأن انوا. قد وقد جاءه ملك الموت ليقبض ر و ح ا كانوا في الدنيا、هو. يعني الرسول ب ي ق ر ف عليه الايه الدنيا والايه الاخرى ملك الموت جايه وبروح واحد فجاءه بره بوالديه ها هل ا فخلصه من ملك الموت فطال عمره واحد ي س أ ل سؤال الله انتم مش بتقول ان العمر ده مكتوب م ك س و ب عند الله عز وجل وملك المطمع يتبخر بتاع ا ل ن ه ا ي ة لكن ما في ا ل شيء يطل العمر إ ل ا بر الوالدين اللهم اجعلنا من البارين ب أ و ا ل د ي ن أ ح ي ا ء و أ م و ا ت ا يارب العالمين حتى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اعد مع ا ل ص ح ا ب ة فضحك حتى بدت نواجذه راحك خيرا ما يضحكك يا رسول بغياتنا الآن بغيات الله ما يا يضحكك إيه يبدأ عليه صلى وسلم ل ل قال رجل من امتي يوم ا ل ق ي ا م ة كان عاقا لوالديه في الدنيا فلما وزنوا له حسناته وسيئاته رجحت سيئاته ف أ خ ذ و ه الى النار ف ر أ ى اباه امامه ف ا غ ذ ت ه ر ق ة فقال يا رب ما دمت اني ذاهب الى النار بما اكتسبت بالعمل قبل كده م ا فيش ح د يظلمني فخذ بقيه حسناتي, مع السيئات اللي وقت ايه؟ حسنات. خذ حسناتي فضعها لابي وخذ من سيئاته فضاعف ع علي و ض علي عذابي ونج ي ابي من النار قال عجبا لك عبدي اعققته في الدنيا وبررته في ا ل ا خ ر ة انت وابوك في ا ل ج ن ة ب ا ق ص و ر من صور ا ل ر ح م ة ا ل ا ل ه ي ة في هذا الموقف العظيم ي ع ن ي لما ربنا يحب يرحم ح ب ي حد يفتح لباب ا ل ر ح م ة الله ما ت ح ل ن ا ابو ا ب رحمه ت الله ما اردت ان ل ي ك ر ح م ن ا ف ن ك ب ن الرحمه الله ما م ي ن ت رب العالمين يا رب و ر أ ي ت رجلا من امتي وقد ا ح ت و ش ت ه ز ب ا ن ي ة جهنم افقر اريح!! فجاءه خوفه من الله فخلصه منهم、آه. الخوف من الله الخوف من الله فلما ا ن تخف ت من الله لا اكذب ولا افتري ولا ارتشي ولا انحرف ولا انافق ولكن ابحث و ا س أ ل نفسي ماذا قدمت للاسلام ا ه قدمت ل ل ا خ ر ة لكن اعيش في الدنيا ك ا ل ب ه ي ن ة التي ت أ ك ل وتشرب وتنام وتبول وتعرق وتمرح ع ر ق و ت ثم تموت سبحان الله افاعتبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يعني احنا مخلوقين في الدنيا س و ر ولا مخلوقين ل ح ك م ة م ع ي ن ة متوحدوه ا لا اله الا الله الخوف من الله خلص المؤمن ده من مين من, من الزبائن اخرس و ا خ ذ ي ن ه خلاص اذا كان خائف من الله و ر أ ي ت رجلا من أ م ت ي وقد أ ح ا ط ت به جهنم ولعت عليه خلاص دا دخل حصل ايه الفجاءته د م ع ة تقاطرت من عينه م ر ة من خ ش ي ة الله ف أ ط ف أ ت عليه بحور جهنم فنقلته الى نعيم ا ل ج ن ة ا و ع ل م م عينك تبكي تمنعها من البكاء وكان ا ل ص ح ا ب ة اذا بكى الواحد منهم م ت ح بدموعه وجهه وكانوا يقولون بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تمس النار عين بكت من خشيه الله سبحان الله و ر أ ي ن ا البكائين ا ل س ب ع ة اللي ح و ا ل ي كان في س ب ع ة من ا ل ص ح ا ب ة اسمهم الايه البكائون ا ل س ب ع ة البكاء دي ب ي ع ل ت ب ر و ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ص ي غ ة ايه ص ي غ ة م ب ا ل غ ة بكاء اي كثير الايه كثير البكاء كان اولهم وعلى مقدمتهم ابو بكر الصديق ماكنش تمر ر ايه ولا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن م ر ة الا ويكفي رضي الله عنه حتى ان لما امر النبي وهو في مرض الموت ان ل م و ت يبلغه ابا بكر ان يصلي بالناس قالت ع ا ئ ش ة ان ابا بكر رجل ا س ي ف ب ع ي ف الخلق اذا قام ل م يسمع الناس من البكاء يعني لما يوم يصلي ما حدش كان يصبعه الايه? كثير البكاء وكان سبحان الله مطعم عدي في مطعم كان من من كان وكان سبحان ابن لما البكاء. البكاء. الله الاسلام. محدش صدر شدة شدة لما عذبه ابا ب ق حتى استوى وجهه بانفه شوف تخيل وشه ورم من ش د ة التعذيب بدات وشه س ب ح استوى ن الله ا بانفه ش وكان ف تخيل انت ايه الله سبحان درجة و اذا مست خصبه من شعره تساقطت اذا م ت خصته من شعره س يعني عندي سبحان اول ما ايه الله مشركا ما حد يجي شعره شعره يروح كده فكان بطعب اجره يعني ايه جعله و في جواره فكان ابو بكر يقف ليصلي ي ق فكان ليصلي. ف يكفي فكان ا ل س ت ة يطلعوا عشان يتفرجوا على الانسان الغريب اللي بيبكي ده من غير م حد يلمسه ه ب ي وكان الصبيان فببكاء ابي بكر هذا دخل ع ش ر ة من ن ت ا ء الكفار وابنائهم في الاسلام فمطعم قال له لا انا جاية اعمل لك تبقى في جوار ربي واكون في جوار مخلوق من مخلوقاتي لقد رددت عليك جوارك وصرت في جوار الله عز وجل、آه. وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان منين ما يمشي كان في ه ث ل ا ث ة من بني عبد المطلب في حراسته من ب د ا ي ة الدعوه فضلت ا ل ث ل ا ث ة دول ماشين كظله عشان ما ع ش يجي عنده الى ان نزلت ا ل ا ي ة ا ل ك ر ي م ة والله يعصمك من الناس لانك ف ي ه عمود ب المسجد النبوي مكتوب عليها ا س ت و ا ن ة الحرس ط ولما صلى لما ك نلد ي د خ لما كان ي خ ل ي الايه ا الثلاثة الحرص ي ن ا م والله عند ا ا ي ه عند ع م و د د اول ما يعصمك ل ب من الناس اللهم دعوا حراستي فانما صرت في ح ر ا س ة الله وامنه ه خلاص. ل ل سبحان ا ل أ ن ربنا قال له ايه ف إ ن ك باعيننا ع ي ن ن ب يا بأعيننا صلى الله عليه وسلم وقلنا من قبل قيل لموسى و ل ق س ط ا على عيني وقيل لمحمد إ ن ك باعيننا وشتان ما بين الاه الحراستين عليهم ا ل ل ا ه والسلام اللهم م ح ش ر ن ا في زمرتهم يوم ا ل ق ي ا م ة ومتعنا بالجوار معهم يوم ا ل ق ي ا م ة بدون س ا ب ق ة عذاب يا رب العالمين الخوف من الله الخوف من الله عز وجل البكاء أ ط ف ا ب ث و ر من النار و ر أ ي ت رجلا من أ م ت ي والشمس قد اقتربت من الرؤوس قدر الميل والعلماء يعرفوا هو وسبعمية وستين ولا أنتوا يعرفوا أو هو الميل مسافة؟ ما الميل اللي الالف حاجة عاربين لا يعرفوا دي. هل الميل مسافة؟ أو أن الميل على هل هل يعني متر مني يرضى رأييني أكتر أظنني أن كيفش دي كيفش ب ي س م و ه البتاع ا ل ل ي الساد ب يحطه به الكحل في ع ن ي ه م المروه الر... الرجل يا اخويا هذا حالات ج ا ه ل في الحاجات دي انتي ا ل م ؤ م الم... ن البتاع اللي بقى, بقى خلاص、بصر. احنا اختلفنا فيها يعني, في يعني بينه وبين الشمس ما فيش يعني بينه وبين الشمس اقتربت الشمس و ق د ر ميل يعني ح ا خلق والشرك و ا ل ع ر ا ب والنص س ن ت ي خلق وزيد في حرها سبعين ضعفا ما تركت المدار المدار اتلقب ب ق ل ه ل س ا س م ن ى في المغرب في طه و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقال ي ن س ف ه ا ربي نسفه ف ي ذ ر ه ق ا ع ا ف ص ف ا لا ترى فيها ع و ج ا ولا امثا لا في ح ف ر ة تستخبى فيها ولا في هضبه ولا سله تستخب تستخبى خبرات سبحان الله هل ونزل ا ل م ل ا ك ة ت ن ز يا ل ه يعمل اهل السماء ه يا اهل الاولى وسكان السماوات بنص الحديث اكبر عددا من سكان الارض يبتلين يا يعني إذا كان على وجه الأرض خمسة مليار يبقى مول في ربكمش توحدوه السماوات على الارض مول السماء إيه؟ وما يعلم ربك لا اله الا الله يلل كان اذا ايه وما ما خمسة وجه جنود سكان فيحيط قد المحصر يحيطوا باهل المحشر ثم ينزل وهم اكثر من ايه من عدد البشر ثم ينزل سكان السماء ا ل ث ا ن ي ة عشرون ضعفا من سكان السماء ا ل أ و ل ى يقفوا في الحلقة الايه الثانية الحلقة بالحلقه ق ى م ح ي ن ه ا ل م ش ر ا ح ل ة بتوع السماء ي الاولى السماء اربعون ضعفا بتوع、الربيع. الى ا ل س ا ب ع ة سبعون ضعفا بعد ما ينزل د كله ا ل آ ن وجاء ربك والملك صفا صفا هي وجاء ربك ها? والملك صفا صفا ج م ل ة ح ا ل ي ة صح ولا لا اي والله افتح عليك خلي بالك معاي وجاء ربك ه انت بعد أ ن صار ا ل م ل ا ئ ك ة صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م القدم ن ي ة ا الواحد فيهم مسيره عشرين ل ن الف س م وما ا ا والأرض و ت ي ه م ب ا ل ن سنه ب ب ة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه والكرسي ل ا في س ب يا الله سبحانك خ ل ا ق ا ت م ن ي ب ح ا الله س ا ن الله سبحان ا ل ر ح م ن ذو ا ل أ ل ل ه سبحان الله سبحان الله سبحان الله م ب ح ا ن الله س ح ا ط الله سبحان س أ ل ا ل ل ه س ل ا م الله س ب ا ء ت ه دمعته ا ل ت ي ت ق ا ط ر ت من ع ي ن ي ه خ و ف ا ن الله سبحان الله سبحان الله س ب ح و ر ا ل ل ن ج ه ن م ورأيت ر ج ل ا ن ا ن أمتي وقد ترى الافراد فرائسها ل حتى لو كانت ا السعفة? ب ع ت ل ايه? ج ر ي د ان ل ا ا ر شوف ل س ع ب د ي في م ه ب الرياء ح ت ب وكانت د م ع م ك د ه ايه? ل من ؤ م يوم الرياء وكانت تتعبد من رعدة. ا ل ر ي ا ر يعني ايه حسن ظ ن بالله بقى يقول صلى الله عليه وسلم ان قوما غرتهم الاماني أ م ن ظن ي ده كل الشعب ل ا ص ر ي وكل ل ل م م س ي ا ل ل ف يقولون العالم ان م غرتهم ا ا أ م ا ن ي ي ق ل و نحسن بالله الظن عم ربك رحيم ربك غفور ت ب ت د م لك ل ا م ش عمر في الجامع يا عمي ده ربك سبحانه وتعالى هيكرم ده د هيغفر م غ ف ر ة قاعد عايش على ا ل أ م ا ن ي ورغم ذلك الكلام ده كله ولا يصلي ولا يمحجر ولا محجبه خ م ا ر وقعد ا الله ا ن ل محتك ب ر ا للنهار ل وقعد س ح ا ا ن ل ل بتغتاب فلان ولا ف ن ن وحاقدة و ا مخمره والرجل مجرم ومرتشي مجرم م ت ل س وعنده ل الف ح م ة ا ل ل عز و ج ل الله لا إن قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو الظن لا العمل طب ان قوما احسنوا غرتهم نحسن احسنوا د ا ي م ا ح نبقى ا ن في ا ل ا ح و ى وفي ا ل أ ح ر ف لما ت ق ر أ ا ل آ ي ة على ابن مسعود ومن الناس من يشتري له الحديث يقول ابن مسعود ايه والله انه بالغناء مسعود د هو م ا ق ب كان ي ل ع ب في ا ل ن ا د مسعود ده كان بيلعب في النادي مسعود ده واحد ي بليرجف صحابي فيه بيور سبعين يعني فيه بيخوت بيخوت ابن قال رسول الله الرسول صورة اخذتها من الرسول. يعني في ناس بيأخل... واحد من ثمن من من واحد بيخوت تبغا اخذنا ا ل ق ر آ ن من كم واحد ابن مسعود, ها؟ ابن مسعود. والله يعليه. اخذ ب ن مسعود يعليه والله ا من م ي ن من فم الحبيب ل ذ د ر د ه ان بيقولنا في ا ل ص و ر الصورة نزل في الليل او في النهار في مكه او في ا ل م د ي ن ة في سهله او في جبل في غ ز و ة او في سلم في كذا او في كذا اهتدوا بهدي ابن ام عبد ا لما و ا ي ن ب ن مسعود. لما ها? ضحك ا ل ص ح ا ب ة من د ق ة ساقه مسره ا الميزان قال الله ت ع ا ل ل عليه. ه ها? سبحان الله فقال والذي بعثني بالحق نبيا ه ان قدم ابن مسعود او ان س ا ق ابن مسعود في الميزان يوم ا ل ق ي ا م ة ا ت ق ا ل عند الله من جبل احد من اراد ان يسمع ا ل ق ر آ ن غضبا كما انزله جبريل فليسمعه من عبد الله ا بن مسعود كل الكلام كله. وأركن كلام كله كلام المسعود كلام المعبود لا لا أنا أخد كلام مسعود. وأستريح لما قال الاصحابي ال ال الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله واركن وياخد ابن انا اخد ابن واستريح ده عبد مسعود مسعود مسعود بكر يطرخ يعني في في اي、وقت. يتخيل أبو بكر في ابن ابن ابو الباب وقت يقول يقول له يقابلنا في ا ل م س ج ي ج ي بعد العصر ي ج ي بعد المغرب كده سبحان الله إ ل ا ابن مسعود أ و ل ما يخطط بس مجرد أ ن يعني الخادم يملغ الرسول ابن مسعود يكون وراه على طول م أ ذ و ن ا ل ص ح ا ب ي الوحيد ا ل م أ ذ و ن له في الدخول على رسول الله ه مش مش كلامه الله أصابته وإذا واحد المسألة عادي سبحان رجلا مش من أمتي رأيت يعني يبيد طيب ريع وقد ك ا ل س ا ف ه في مهب الريح فجاءه حسن ظنه بالله فسكن ما به من ر ع ل ة و ر أ ي ت رجلا وقد احاطت به ا ل ظ ل م ة من كل مكان يتخبط فيها عن يمينه ظ ل م ة وعن شماله ظ ل م ة ومن امامه ظ ل م ة ومن ورائه ظلمه、آه. الفجاءه حجه وعمرته فاضاء ما حوله فوجد نفسه بجواري يا الله、خير. اي وسائل ل ل م غ ف ر ة و س ا ئ ل ل ل ن ج ا ة ايه كمان بس بنو مش بقول كده ان الاعمال دي ف ر ا د ة لا الاعمال ا للسام ل نظام ما كان ل ي أ خ ذ اخاه في دين الملك والملك س ا ع ت ه كان له دين ل أ ن م الدين هو هنا النظام العام. العام فالدين الي س ت م ي نظام م ش ت ا خ د من الدين الي ل اعجبك و ترفض اللي... الدين حلو اوي الدين أ خ ل ا ق الدين سلوك قال له كويس لكن مش شروط من اجل ضرر و صلي م ع ك في الجامع ة الله ليه ك ذ ه لا, لا لا لا الدين مشوار ل ه يعني ياخد ا ل ح ت ة الي ت ع ج ب ه و يرفض سبحان الله الواحده الست تصلي وتصوم و مطيعه لزوجها وتحضر دروس علم تسولك بس موضوع الحجاب ده ب ص ر ا ح ة باه لما اقتنع اه لما ا ي ه تقتنع ط ب و ا ل ا ل بتقول وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه م و م ا يعص الله ورسوله ف ق ط ضل ضلالا مبينا تروح بين نوديها المين دي م ن اللي ياخذها تخص مين、ها. تخص جميع المسلمين إ ذ ن أ ر ي د أ ن أ ق و ل إ ن المسلم لا يتمنى على الله الامان فليس الايمان بالتمني ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العقل لان الايمان خمسه ايمان مطبوع وايمان م ن مقبول مردود مقبول ط ب و وامان م وايمان مردود إيمان و إ ي م ا ن ل ا إ ي م ا ن و ا ل ا ذ بالله رب العالمين و إ ي م ا ن التمني إ ي ه الكلام ده ا ل إ ي م ا ن المطبوع إ ي م ا ن ا ل م ل ا ئ ك ة مطبوعين على ا ل ط ا ع ة وعلى ا ل ع ب ا د ة وعلى التوحيد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما ي م ر و ن بس انت لو تبص وتشوف خوفهم يوم ا ل ق ي ا م ة وفي أ ر ض ا ل م ح ش ر ويوم الحساب سبحان الله و ل ي ك م سبحانك سبحانك ما ع ر ض ن ا ك حق عبادتك الملك ا ئ ة الملك ا ئ ة لانه إلهي حتى ر أ ي ن ا ا ل حلقات السابق ة ينادى على جبريل فهذه ا ل ح ب ب ي جبريل ت ص ط ك ق د م ا ه خ ش ي ة من الله ع ز و ج ل ج ن ى ي ك و ن قضى في أ م ر ه شيئا لا ي س أ ل ع ن ما يفهمون و إ ي م ا ن م ق ب و ل إ ي م ا ن ا ع م ن من يسأله. و إ ي م ا ن مردود ولهذا ا ي م ا ن المنافق و إ ي م ا ن لايمان لا إ إ ي م ا ن المبتدع على كل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار و إ ي م ا ن لا يخرج العبد منه بشيء يوم ا ل ق ي ا م ة وهو المفلس الذي صلى وصام وزكى و آ م ن ولكنه اخذ حقوق العباد فجاء يوم ا ل ق ي ا م ة ولا حسنه له لاننا سوف ننقسم الى يوم ا ل ق ي ا م ة كما قلنا الى اقسام ث ل ا ث ة اغنياء بالحسنات اللهم اجعلنا منهم يا رب وفقراء من الحسنات لا تجعلنا منهم يا رب واغنياء من الحسنات سوف يصيرون فقراء اغنياء بالحسنات ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومنحها نحوها فقراء من الحسنات ن ا ي ش و ل ا ح س ن ه لاننا م ا بركز على الاخوه ا ل ص ا ل ح ة في الاسلام رجل نجا بحسنه و ا ح د ة ورجل دخل النار ب س ي ئ ة و ا ح د ة يعني ايه يعني احنا قلنا من قبل نفرض انها نضربها بالمجموعه يعني زي الايه الولاد اللي ب ي م ت ح ن اعتبر ان خ م ن في ل م ا ص ح ا ب الاعراب واحد ن ج ا ب ح س ن ة واخوف بالله قبل تسعه واربعين في الميه طيب واحد وخمسين في الميه اللي ن ج ا ب ح س ن ة واخدينه على ا ل ج ن ة وهو تسعه واربعين في الميه اللي نقص س ي ئ ة واخذونه على فين على النار و ل ا ي ا ذ بالله فقال أ خ و ه أ خ و ه في الله ده صاحبه اللي هو تسعه واربعين قال له يا أ خ ي قال له نعم قال له أ م ا من م ن ت لي عليك في الدنيا عملتش به الخير أ ب د ا قال لا لا أ ن ك ر أ ب د ا شيئا مما مننت به علي من الحاجات الخير اللي عملته عملت في الخير اللي انت عملته في انا ما انتهوش لقد أ خ ر ت ن ي إ ل ى كذا وعلمتني كذا وفقهتني في كذا وكذا وكذا يعدل ا ل ق ت يله ما بالك لو أ ع ط ي ت ن ي ا ل ح س ن ة التي زادت و أ ن ا و أ ن ت نصير من أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف موقف ج د ي د ه يعني ايه يعني أ ن ت معك ح س ن ة ز ي ا ل ه وارحب بها ا ل ج ن ة وانا ناقصني ح س ن ة و ا ح د ة عشان أ ب ق ى نجح على حروفك انا أ ش ي ل منك ا ل ح س ن ة و ل ا ابقى خمسين وانت خمسين يعني هاه تستوحى سناتي وسيئاتي و ا سناتي ن ت تستوحى وسيئاته ر ح م ة ربنا بجنبه العبد كده ربنا بفضله رقق قلبه على اخيه قالوا يالله اقول لك ايه بدم احنا الاتنين في ر ح م ة الله خذ يقول الله عز وجل لمن اخذ ا ل ح س ن ة ماذا صنعت يا عبد يا جبريل نعم يا رب لما لم ت أ خ د و ه الى النار لو يوري ابن عايز حنان المسلمين على بعض وحنان الاخوات في الله على بعض وحنان الحبايب في الله على بعض بس نسبحوا بحمد يجيبوا بتتسكأوا يفسدوا ويسكوا عايز اتجعلوا على يعني لدأوا الزمين اللي قالوا فيها فيها الدماء ونحنوا الموجتهوش يوري ليه ليه؟ ليه هو الراجل قال ده الزيادة وده من جهنم حسن حسن نعم فيه؟ ووف سيئة يعني و ر ح م ه تزل و ا عليه ب ق ه م الاثنين لحسنتهم تدخل ا ل ج ن ة ولسيئتهم ا تدخل النار ق اانت ل لي عبدي ل ل ة الحسنة أ اكرم منا اجئتنا لتعلم لطيفا خبيرا ادخلا ن ت م ا الاثنان الى الجنه لان الحلقتين بعد السابقتين الاخوة يا ريت يعني سن خفافان. سنة سننا اصفك الصعب ان عارفك الصعب على اوس صعب الله نسال الله ان يخفف عنا وعنكم وان يتوب علينا وعليكم اللهم تب علينا توبه خالصه نصوحه واجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامه علمنا بها ما جهن ذكرنا بها ما نسينا وفقنا الى ما تحب وترضاه يا اكرم الاكرمين امين رب ا ل ع ا ل م ي رايت رجلا من امتي وهو يرتعد او ترتعد فرائصه ك ا ل س ع ف ة في مهب الريح فجاءه حسن ظنه بالله فكشف ايه فثبته و ر أ ي ت رجلا وقد احاطت به ا ل ظ ل م ة من كل مكان ظ ل م ة فالحج ل ع م ر ج م ن ا ورول الايه اللي, اللي حواليه سبحان الله و ر أ ي ت رجلا من امتي والنبيون ج ن و س حلق حلق كل رسول عمل ايه حلقة نوح في ح ل ق ة صالح في ح ل ق ة هود في ح ل ق ة يونس في ح ل ق ة سبحان الله سيدنا موسى في ح ل ق ة عيسى في ح ل ق ة ابراهيم في ح ق ه ك ل م ا جاء الى ح ل ق ة طرب ومنع منها فجاءه استراعه بالاغتسال من الجنابه فاجلسه في حلقتي وبجواري أ س ر ع في, في الغصن من الجناب ل م ا ن ا يكرمك وتبقى على اللهم في زاعي ر ا و ذ ا ا ا ل ل ك ت ق وفعل ت طالما رسولنا ت الحاج ل ي قبل, قبل خروج الوقت وكثير م ل ن س ا ء ع ل ي ه ن و داعي ق هذين ا ل م ش ك ل على ة يجب ا ل أ خ و ا ت أن ي ر ا ع ي ن هذه ا ل ق ض ي ورأيت ة ر ج ل ا من أ م ت ي يكلم ل ا ا ن س و ل ا ي ك ل م و ه حصلت له قطيعة فجاءه ي ارض المحشى ما ا ح صلته لرحمه فامر ا ل م ل ا ئ ك ة الناس ان يكلمونه فكلموه م توحدوه <تصفيق> اي سبحان الله كل د ي ايه خيراته ايه م ب ش ر ا ت ه ايه سبحان الله ا ر أ ي ت رجلا من امتي وقد خف ميزانه اللي دام خاف ا ل فجاءه أ ف ر ا ط ه أ ف ر ا ط ه اللي هم ا ل أ و ل ا د اللي م ا ت و لك صغيرين وانتصبرت عليهم فوضعوا في ميزان حسناته فرجعت ك ف ة حسناتي فدخل ا ل ج ن ة ولذلك ماتت برجل ا ب ن ة كانت أ ث ي ر ه لديك لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا ه ا ر ي ت ان ا ر د ان اردت ان ا ر د ي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا ي اردت ان اردت ان ا ر و ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ا ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ي ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ي ن اردت ان ا ح د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ل د ت ان ا و د ت ان ان ان ارد ورجل ع ن ي يطفش ر ويشوف ح له بيت ت ا ن ي وعروسه ت ا ن ي ة و... و... و... وما لا عايز يستريح وهو نكد و ا ل ث ت حرمت على روحه الشاي ليا ست ر ف د المرحوم ماتوا ب ي ش ر ب الشاي انت, أنت حر حر الله فالمسلم يجب ان يكون صبورا ويفرح المؤمن اللي مات له اولاد وهو مصاري ل ي ه لان الذين يعملون ضوضاء على باب الجنه ما هذه الضجه التي اسمع يا جبريل يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا ابوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وامهاتهم عم المظاهره والدم ايه ودم باب الجنه مش داخلين الا معنا والدين ق ل و ا يا جبريل من صبر عن والديهم الحقوا بهم ذريتهم يا ثلاث يا كرم الله ربنا يا جماعه تان سبحان الله وما كمان الرجل لما مكت البنت فمكث يبكي عليها بكاء مرا تمام ر أ ى في الرؤيا أ ن ا ل ق ي ا م ة قد قامت والشمس قد اقتربت من الرؤوس والعطش قد اشتد و ر أ ى ص غ ا ر يسقون اناسا بجواره تبحث عن ابنته فوجدها يا بنيتي الصغار يسقون آ ب ا ء ه م و أ م ه ا ت ه م و أ ن ت لم لا تسقينني قالت يا أ ب ت ل أ ن ك لم تصبر على ما ت ل ي ت به ه ا مش صبور اطيك ليه اصبر ونسقيك فبطلي اعيط عليها وامتنع عن البكاء إيه عليها نصل ت على رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ر أ ي ت رجلا من أ م ت ي وقد اوصلت امامه ابواب الجنه ابواب الجنه الثمانيه كل ما يجي من باب ممنوع كل ما يدخل من باب ممنوع كل ما يجي من باب م ف ب و ل يتضارع ربه الفجاءه قوله لا اله الا الله ففتحت له ابواب الجنه ل أ ن باب ا ل ج ن ة لا يمر ل أ ن سيدنا جبريل يقول ا ب ي لسيدنا الحبيب ايه يا رسول الله لما نجي في ح ل ق ة الصراط、بقى. لن يجوز الصراط أ و لن يعبر الصراط إ ل ا من معه الجواز جواز إيه؟ اتري ز ايه أ جواز السفر دي ك ل م ة ب ر ض و ايه ع ر ب ي ة ص ر ف ة لكن عشان يعني يقول في ج د ي يقول لك ا ل ف ا س ب و ر لا سلام وعشان هو يقلك يقول لك البزابور لا الجواز ا ل ص ف يعني ل سنك بس لوحشه او اعدله سبحان الله الا من معه الجواز حتى عد الصوت ولا مع الجواز وما الجواز يا جبريل قال قول العبد لا اله الا الله قال الحمد لله الذي جعل امتي من اهل لا اله الا الله يا سلام يا رسول الله حناين او عليه ا ا ل ح م د لله امتي من جماعه يسول عليهم ذ و ن معه سبحان الله ولذلك يوم ا ل ق ي ا م ة سوف يقف العبد وقد نصبت الموازين ندخل على الايه أ ن ا ما نبالف و ض و ل عشان نخش على الايه على ا ل ميزانهم ربنا سبحانه وتعالى ي ف ق ا ل موازيننا يا رب العالمين كل ح ل ق ة من الدار ا ل ا خ ر ة ببقى في منتهى التهيج من الدخول فيها ا ل ى ان ا ن ت و ب تشجعون وتاخذون على ا ل د ع ا ء ل ي واتساعهم مني وربنا سبحانه و تعالى يتقبل منا ومنكم、سبحانه. ابتدي ا ح و م حولي ا ل ح ل ق ة ل غ ا ي ة ما ايه هل سوف تثور منا أ س ئ ل ة بالنسبه للميزان بس هل هو ميزان واحد ولا موازين ولا كل عمل له ميزان ولا كل عمل يعني زي مع فرق الخيال اخوانا بتوع شركات الكمبيوتر او الحاسب ا ل آ ل ي كل بيسموه بيت كده ولا كل بتاع كده له عليه ايه عليه برنامج من البرامج يعني كل ح ا ج ة منبرمج عليها ايه ح ا ج ة م ع ي ن ة يعني مثلا مثلا يعني نقول ن بنك من البنوك في حسابات المستثمرين كل م ج م و ع ة من الحسابات ده مثلا مش عارف حساب جاري ده استثمار ده مش عارفه كل واحده ليها ايه ديسكو معينه متسجل عليها ل ل الحاجات دي فهل بالفهم يصرف الحديث يوم الالية والالكترونية دي هل يوم القيامة ح ا ج ة يعني ق ر ي ب ة من هذا على كل、من. هذه مساله غيبيه لكن العلماء على اراء ب ر ض و العلماء الله ل ه يرضى ي ع ما م تبوش الموضوع كده ايه يعني عايز قالوا لا في ر أ ي ي بيقول واولئك انا بصراحه الان هناك ر أ ي يقول ان الميزان واحد للكل ويقال ان داود عليه السلام س أ ل ربه يا رب كم كفه الميزان قال يا و د ا ن ك ف ة الميزان تسع ص ب ا ق ا ل سماوات والارض ك ف ل و ا هشيل ا ل س م ا ء ا ت والارض واللتي ها هل ا ت ت ك د ه ث عن المشكله وعندنا و في كهرباء و م ع ا و ا ح د نشوف ا ل م ص ا ر ا ل ل ي و ر ا ن ا والبلاوس فاين ما ف ي ش ف ا ي د ة فينا سبحانه لكن يا ف قال يا رب ومن اين اتي بحسنته ا ي ا م ل ه ا كفتي ة ا اذن س م ر ض فقال يا رب ادي ايه حسناتي تقنين الحسنات دي ا ل يا داود اذا رضيت على عبد ملات له ك ف ة حسناته ولو بشق <تصفيق> تمره يتصدق بها مخلصا من اجلي لو ربنا ر ض ي شق تمره نص بلح ة تتصدق بها وانت مخلص يا كرم الله سبحان الله العظيم ولذلك في الرؤيه بتاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت اعناقا من النار تخرج تريد ان تلقم اناسا فجاءت بعضهم ز ك ا ة اموالهم فمنعت اعناق النار ان تلتقطهم وشب الشمس وهي على رؤوس العباد كله ا ف ر أ ى رجلا من امته وقد استظل بظل صدقته ا الواحد يستظل بظل إيه؟ بظل فتاعة فتطلع ارشي لله خمسة ساعة عشرة ساعة ربع من ساغة ساغة عشرة ربعين عليه. تقدر اللي ت ق وراينا ل السلام يعمل ي ايه? ش ش ة جنيه. ل ا جنيه. ل ل لا لا. اللي س ا م خمسون يبقى جنيه. تقدر ع ل دلوقتي ي ه ا ن نقل إليك من ورأينا اليك الى حساب حساب. ع ئ ش ة وكيف كانت تعثر الدرهم اللي ب تعثرت ما هذا يا ام المؤمنين قالت انا اعلم انه لا يقع في كف الفقير وانما يقع في كف الله عز وجل والفقير يدعي لها جزاك الله خيرا يا أ م المؤمنين تقول بل جزاك أ ن ت خيرا إ ن ك حملت زادنا إ ل ى ا ل آ خ ر ة انت شايل حسناتنا يا عم الله يرضى عليك تكثر خيرك اللي انت خلتنا نحط حسنات لكن لما جاش خبط على بابي سبحان الله العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله ولذلك المسلم سبحان الله يعطي مما أ ع ط ا ه الله ل أ ن أ ب و جعفر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماشي كده تليقي ر ا على ع خ ي م ة و م ع ه ا ل م ر د ي ن ب ت و ع ه فشربوا من ا ل خ ي م ة قال يا غلام ن ع ما م معك معي اربعين الف درهم قال له ادفعه الى المرء د ل س ت خبر ابيض دير ل س ت ازاي يا عالم المسلمين يا امام المسلمين ده يعني شربه ماء باربعين الف سبحان الله قال لقد أ ع ط ت ن ا أ ف ض ل ما عندها ونحن نعطيها أ ف ض ل ما عندنا قال يا إ م ا م إ ن ه ا لا تعرفك ا ع ر ف ت من ايه يعني مش هتقول أ ن عبد الله بن عباس عبد عليهم الدنيا قال ولكني أ ع ر ف نفسي يا سلام وشوف وشوف حجب الاطم لتسع بنات وولاده بنات وعنده تسع بنات لما انا رايح احج شوف شوف الخير جلس على المسلمين اليقين رايح إ ي ه أ ح ج ا ل ب ن ا ت عيطت ومراته عيطت ي ب ن ا المين طمنين طمنين ب ن ت ا ل و س ط ا ن ي ة بقى ما شاء الله عليها عرض ا ل ق ر آ ن ت دعوه ف إ ن ه لن يدعنا لميت ولا ل أ ع م ى ولكن يدعنا لحي سميع بصير سموره يا ح ي ر حتم ا ا ل أ ص م سافر من هنا جاء الليل ي د و ر على عشر العيال م ل ق ي و ش قعدوا يبكتوا في مين في البنت اذن ف ي ه ا ن ا ذ ف اذن اذن ا ذ م ا ا ن اذن اذن اذن اذن ل أ ا ب ن اذن اذن اذن اذن اذن اذن ل اذن اذن اذن اذن ي ذ ن اذن ا ي ن اذن ا م ن على اذن اذن ي ذ ن م اذن ا ش ل اذن ا ذ ل ا ذ و اذن اذن ا ل ب ا ب م ا ع ن د ك م م ا ء ن اذن اذن اذن اذن اذن ا ن د ر ن ويديلكوا بيت مي شرب ليه طعمها جميل ربنا حلهاله بيته من هذا وده بيت ح ت م ا ل أ ص م اتري من ي ده ابو جعفر المنصور أ م ي ر المؤمنين في الخرج ك ي بتاعه ا و ل بتاعه اللي حطه على الفرس في صره ة ي ذهب راح و ق ت ه ا وراح ايه وراح رميها و ق و ل ع ا ت ب ة الدار قال من أ ح ب أ م ي ر المؤمنين منكم للحشيان ق ا ل ي ف ع ل مثل ما فعلت مين اللي بيحبش ع ل ا ل م وين حتى لو كان بالنفاق كل هم اللي معاه ج م حق أ و ل ا د ح ت م ا ل أ ص م يقفلوا البد من صرر الذهب معرفوش البنت رح تبصتلهم كده قالت لهم نظره من مخلوق أ غ م س ن ا فما بالكم لو نظر إ ل ي ن ا الخالق خالق لما يبص العبد نظره من فيض جوده ت م ل أ ا ل أ ر ض ر ي ه ونظره من عين رضاه تجعل الكافر وليا اللهم اهدنا بفيض جودك يا اكرم الاكرمين نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالموازين يوم ا ل ق ي ا م ة او الميزان يوم ا ل ق ي ا م ة اما هو ميزان واحد توزن بها أ و يوزن به كل ا ل أ ع م ا ل وكل الخلائق أ و هي موازين متعدده وهذا ر أ ي آ خ ر نضع الموازين القصه ليوم ا ل ق ي ا م ة أ و أ ن ه في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يطلق الجمع على المفرد على كذبت عاد المرسلين مع أ ن ه كم رسول فهو رسول واحد فإن يعني دا ر أ ي يقول أ ن ه لا ر ي ن ا ل ا ي ما يطلق ا ل ج م ع على الفرد أ و المفرد ودي إ ي ه من ا ل ب ل ا غ ة ا ل ع ر ب ي ة م ع ر و ف ة أ و أ ن ه ع د ة موازين إ ح ن ا ما يهمناش ان كان ميزان واحد أ و ع د ة موازين لكن ي ه م ن ه إ ي ه العمل اللي ي ت ق ل الايه ا ل م ت ق ل الميزان ا ل ل يفتح ل ي ه م طيب المسلم والمؤمن ينادى عليه من يقف عند الميزان يقال إ م ا أ ن ه جبريل و إ م ا أ ن ه م أ ص ح اصحاب ب الأعراف في رواية أن أ في ا ل أ ع ر ا ف المحكمين من كل أ م ة اللي هم يعني أ ع ل ى أ و أ ف ض ل الناس عند الله من كل أ م ة هم يحضروا الميزان تشريفا وتكريما لهم و إ م ا العلماء العاملين من كل أ م ة و إ م ا أ ن ه لا يقف عند الميزان إ ل ا رسول الله ل أ ن ه هو انا السماعيق انس وهو ب يوضيه م ر ة بكى ايه يا انس قال يا رسول الله يعني اين ابحث عنك يوم ا ل ق ي ا م ة هل يكفين قال اما عند الميزان واما عند الصراط واما عند الحرب هذه اماكن ث ل ا ث ة لا اخطئها يا انس لما لقيتني عند الميزان ل ق ي ن ي عند الصراط تجيش عند الصراط تراينا عند الحوض وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اولا احنا قل يعني قال ل يعني ق الله عز وجل م ل ك صفا صفا على يمين العرش على يمين العرش يمين في ك ف ة الحسنات وامام يسار العرش في ك ف ة السيئات ومن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة من الميزان الصراط على يمين العرش يجلس الخليل إ ب ر ا ه ي م أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء يبقى أ م ا م الخليل إ ب ر ا ه ي م ايه شيئين حجتين ا ك ف ة الحسنات للميزان ها؟ و ا ل ج ن ة على يمين الصراط وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على ي س ر العرش فين أ م ا م ك ف ة السيئات ب ت ا ع ة الميزان و أ م ا م ه النار اللهم نجينا منها ي ا رب ا ل ص ح ا ب ة زي ما يكونوا برضه و ي ما دخلتش في نفخهم والحكايه ة ا ل ل ه معقوله هل من المعقول ان يكون الخليل ابراهيم على يمين العرش واوصل ا ل ج ن ة ووصل كفه الحسنات والحبيب المصطفى على يسار العرش تجاه كفه السيئات وامامه النار فالحبيب يتوضع كده ويقول ايه انا الذي طلبت من ربي ذلك ده انا ده طلبه انا ده ع و ه اللي ربنا استجابها قال لي انا عشان ابص على ك ف ة السيئات بتاع المسلم اللي من ا ل ا م ة لو سيئاته كفت اروح قايم اروح حاطط في ك ف ة حسناته ب ط ا ق ة في حجم نصف الكف ا ل ص ح ا ب ة او التابعين استغربوا لكلمه ب ط ا ق ة دي يعني ايه بطاقه ب ط ا ق ة العربي في ا ل ج ز ي ر ة يقول على ا ل ب ط ا ق ة ر ق ع ة حتى تجد ت في الكتب القديمه ة ي ر ق ع ة والحسن المصري قال ان اهل مصر يسمون الرقعه بطاقه ة بجيبك. ي البطاقة ل الشخصية والبطاقة العلقية وبطاقة التموين وبطاقة المعاشات وكلها بطاقات وربنا وكلها يحررنا سبحان الله. دي اللي هي الرسول حفظ الحسنات. اسر الرسول فالبطاقة في دي دي مش المسلم يفرح به خلاص لا ه ا ذ ا رسمين ده ياخلاص يلا ق و ي روحي شوف يقول له من انت من انت يا صاحب الوجه الوضيء تفرحين مني وشكد ي ه منور و ع م ل ت حركه ا حدش ع م ل ه في اهل المحشر كل واحد بيهرب ها يقول له انا حبيبك محمد ايه ل ل ع م ل ت ده ايه ايه بطقدي ولهذه صلاتك علي في الدنيا يا ص ل ا ة وسلاما عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ص ل ا ة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها م ئ ه سبحان الله صلى الله عليه وسلم الا يرضيك يا رسول الله ان من صلى عليك ص ل ا ة ل ج ب ر ي د يقول له من صلى, صلى الله عليه بها عشرا ها? وصعد المنبر فقال امين امين امنت ي من ظلهم ايه قال قال جبريل بعث رجل او ا م ر أ ة سمع اسمك ولم يصل ي عليه ت ب ت ع د عن ا ل ج ن ة قل امين يا محمد فقلت امين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والشيء اللي ا ل ع ب ا د ة م ق ب و ل ة مئه بالمئه حتى ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة على رسول الله ولكن ت في الدعاء ت ب د أ ب ا ل ص ل ا ة على رسول الله وتدعو ثم ت ث ن ب ا ل ص ل ا ة على رسول الله ف صلاتان مقبولتان والله اكرم من ان يدع ن ا بينهما واحد من التابعين مسافر هو أ ب و ه أ د ر ك ت أ ب ا ه المنيه ف غ ط ا ه إ ل ى أ ن يظهر واحد في ا ل ط ر ي ق ي صلى عليه وسلم ي فبص الولد على وجه أ ب ي ه ف ا ي د وجهه يسود ويسود ويسود حتى صارت عليه كابه حزن الابن حزن ا ما بعده حزن يا قبر أ ب و ي ا و ش يسود ف ج ل ت بجوار ج ث ة أ ب ي ه وقد أ خ ذ ت ه س ن ة من النوم فوجد رجلا وضيء الوجه من أ ن ت انا محمد رسول الله قال يا رسول الله إ ن أ ب ي قد نات فاسود وجهك قال لا تخف يا عبد الله لقد كان كثير ا ل ص ل ا ة علي ه قم فاكشف وجه أ ب ي ك فاستيقظ فرحا فكشف وجه ابيه فوجده ك ف ل ق ة القمر ليله التمام لازم تنساش ان تكثر من ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبحان الله ولذلك يقال واحد من الصالحين شفرؤيه هو نايم مفيش ا في جيب ولا ملي و بنت عايزه تعمل ع م ل ي ة عند الطبيب و الطبيب طلب مبلغ لا يستطيع دفع وصل الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم وأشكركم وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله والسلام عليكم ورحمة صلاةكم إصداراتنا الله على آله الله إلى الله عليكم الله وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل سيدنا جزاكم خيرا وبركاته مع تحية محمد آخر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 خ م س ة ث ل ا ث ة س ب ع ة اثنان س ب ع ة ث م ا ن ي ة خ م س ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته